ويقول الذين كفروا لس مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنسي نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى طرائق العزيز الحميد. الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحذون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم فيضل الله من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إما في ذلك لآيات لكل صبار شكور